بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا قلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 نزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضارهن لتضيقوا عليهم. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف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 رسول يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ خَالِيَهُ يدخله, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا